بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم منامن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا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 114. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه المثقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آل يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الضاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ألم تر إلى الذي حال جاء ابراهيم في ربي انا اتى الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال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 وَأُضْلِلَ حِماركَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأُضْلِلَ العِظامِ كَيفَ نُشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة الخير من صدقه يتبعها أذى والله غني حليم يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى ولذلك الذي يُنفق ماله كالذي ينفق ماله لآ الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا خل فمثله كمثل صفوان عليه تراب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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتتك لها ضعفين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 تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار احترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْبِ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا وعلانية فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي نو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتضل إِحْدَاهُمَا فتذكر إِحْدَاهُمَا لخرى ولا ياب الشهداء هذا ما دعوا ولا تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها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 وليتق اللَّهَ ربه وَلَا تكتموا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تبدوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَهُوَ يُحَاسِبُكُمْ بِاللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا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 وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في لغحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محجمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 بها كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من إنك إن أنت الوهاب ربنا